بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم قال المصنف رحمه الله احاط شرح كل ما له من الصفات اثبته في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول يذكر ما اثبته الله في محكم الايات تقول لي تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه الايه الكريمه تثبت ان الله عز وجل يحب والحب يحبهم هو سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين الذين وصف صفاتهم فقال يحبهم ويحبونه الذين على المؤمنين اعززه على الكافرين تجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم هؤلاء الذين كملوا الايمان ويحبون وهذا اثبات ان الله عز وجل يحب وكل من الامرين قد انكره طوائف من اهل البدع فكل المعتزله والاشاعره والكلابيه ومن وثقهم من نفى صفات الافعال ينفون صفه المحبه من الله عز وجل فيقولون ان الله لا يحب لان المحبه عندهم ميل القلب و لتحقيق يعني نفعه نحو ذلك أو لولود لذة ومثل هذا الأمر إنما هو دائما منبعه كما ذكرنا من قبل من يعني وضع الحدود لما لا يحتاج إلى حدود وتفسير بما لم يرد على طريق الثلف فالثلف ما تكلفه تفسير المحبة إذ الحب معلوم ولا يحتاج إلى بيان ولذلك اذا فسروه فانه يفسرونه بحب المخلوق وهذا ليس كحب الله سبحانه وتعالى لخلقه بل هو حب يليق بجلاله وعظمته وهو مفهوم المعنى معقول لا يحتاج الى مزيد من التفسير اوله الاشاعره وامثلوهم باراده الثواب واوله المعتزله باستواب المخلوق نفسه لانهم لا يثبتون اصلا صفه الاراده فاولوا ذلك باستواب المخلوق نفسه فلو يحبهم بمعنى يجعل لهم ثوابا والاشهره يقولوه على صفه الاراده وكذا فعل الرحمه والرضا يقول اراده الثواب اراده الغضب اراده الاخلاص وهكذا طريقه اهل السنه ان يمروها كما جاءت فلا قراءه تفسرها قراءتها اي لانها واضحه لا لا تحتاج الى تفسير وانما يعني هم يهتمون جدا بتحقيق محبه الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته لكي ينالوا حب الله سبحانه وتعالى طوائف من ايضا الاشاعره والمعتزله او هم كذلك ينكرون ان الله يحب وانكروا ذلك وقالوا العبادات تكاليف فقط ومجرده عن ان يكون معها اراده الله سبحانه وتعالى وتوجهه عز وجل وخصوصا منكري الرؤيا من المعتذره الذين يقولون رؤيه الله فقالوا ان الله لا يصح ان يقال عنه انه يحب لا يصح ان يحبه لانهم هم يتكلفون التكاليف الشرعيه انتفالا مجردا تجرد الاتي عن وعي بالله والله انكروا يعني ما اعظم ما جاءت به الرسل فان حقيقه الالهيه مبناها على حب الله سبحانه وتعالى اصلها كذلك الا فمن اطاع الله وهو لا يحبه لم يكن مؤمنا اصلا كم من مطيع لكاره له ولو أن عبدا عبد الله على ذلك أنه يطيعه كارها له لكان كافرا على ذو الله فإن ولود حب الله سبحانه وتعالى في القلب هو تحقيق العبودية وحقيقة العبودية وإذا زال الحب بالكلية من القلب زال الإيمان أصلا ونصيب العبد من الله سبحانه وتعالى أعني أن التلذذ بعبادته ومحبته والشوق إليه عز وجل هو أعظم نصيب يحصل عليه الانسان وبدون هذا لما وجد المؤمنون اصلا يعني راحه في الايمان ولا وجدوا سكونا وطمانينه فيه فانكروا يعني أعظم الرائ يمكن ان يجده الانسان يجده الانسان في هذه الدنيا ان يحب الله عز وجل من كل قلبه و يعني أنكروا في الآخرة أعظم ما يناله أهل الجنة من النور في وجه الله سبحانه وتعالى فأتوا بالضلال البين قال الله والقران يبين ضلالهم والسنه كذلك تبين ضلالهم تثبت أن الله يحب ويحب يحب عباده المؤمنين ويحب المتقين كما ذكرنا هم أهل الايمان ينشغلون بالتحقق بالصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لكي ينالوا حب الله عز وجل قال تعالى ان الله يحب المتقين فقال ان الله يحب المحسنين قال والله يحب الصابرين فقال ان الله يحب الذين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص فاتقوا الاحسان الاحسان اسمه الاحسان في بين العبد وبين الله وفي ما بينه بين الناس والصبر والجهاد والثبات في الجهاد كل هذه الصفات اذا حققها العبد وقامت به فان ذلك من اسباب حب الله عز وجل له سبحانه وتعالى ونفي حبه حب سبحانه وتعالى عن بعض الخلق لاتصافهم ببعض الصفات دليل على محبته لمن اتصف بضدها قال تعالى الله لا يحب الظالمين فالله سبحانه وتعالى يحب المقتضين والله لا يحب الفساد والله عز وجل يحب الصلاح ويامر به والله لا يحب كل مختال فخور لكنه عز وجل يحب المتواضعين له سبحانه وتعالى وكل هذه من اعظم ما يربى عليه يربي عليه كبار الصغار فلقمان يعظ ابنه وهو يعلمه وهو يذكره فيقول له ولا تصعر قد ذكر الناث ولا تمشي في الارض مراها ان الله لا يحب كل مختال فخور فهو يربيه من البدايه على ان يبحث عن حب الله ويبتعد عما الصفات التي من اجلها لا يحب الله سبحانه وتعالى عبده فيعظم لديه قضيه المحبه ويعلل له لماذا تجنب هذه الافعال لان الله لا يحب من تتصف بها فهو يجعل يعني مداره وقس تعمله ان ينحق عن حب الله سبحانه وتعالى عما يحبه الله وان يكون محبوبا عند الله عز وجل وأن شأن العبد المؤمن ان يتعى ان يكون محبا محبوبا وانما ينال الضرعات الهولhip بان يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ولن يصل اليها الا بان يكون محبا بالله عز وجل متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين واتى قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وقال دعا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال دين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا قد رضي الله عن الرضا من الله سبحانه وتعالى صفة لائقة بجلاله وعظمته ورضوان الله عز وجل أكبر ما يعطاه أهل الجنة أكبر من الجنة نفسها قال مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر اكبر من المساكم التي اعطاه الله عز وجل في الجنه العظم رضوان الله اعظم ولذلك يقول الرب زهره على اهل الجنه تريدون شيئا ازيدكم فيقولون ما اي شيء افضل من هذا الم ترفن لنا ارمتنا من النار ارمتنا مننا فيقول بلا خل عليكم رضائي فلا اسخط بعده عليكم بعده املا فهو يرضى عنهم الرضا الذي لا سخط بعده اما في الدنيا فيمكن ان يكون بعض الرضا سخط اعوذ بالله من سخطه وعقابه ومن ذكر الله رضاه عنهم باعيانهم في كتابه الذي يذل الى انتهاء فهم ممن لا استغنى الله عز وجل عليه ان الله تعالى قد رضي الله على المؤمنين ايد يبين هناك تحت الشجره فمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أصحابه الرضواء هم ممن لا صفة الله عز جل عليهم أما الرضا يوم القيامة فهذا رضا يعني زائد رضا كما ذكرنا لا يقبل ولود الصفة لا يكونوا أعوى صفتنا بدا رضي الله عنه ورضي الله عنه في الصدق فالله يحب عز وجل الثابتين من المؤمنين والحب الصادقين وقال تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسفين فإن ترضوا عنهم أي ان النفقين فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسفين وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم أي يرضى الشكر لكم معضما يرضى من عبده أن يشكره ولا يرضى لعباده الكفر وهناك يعني من أخطأ خطأ بينا ففستر الرضا بالإرادة الكرونية ومن هنا دخل في باب فضيع من إنكار القدر لأنهم لما فستروا أنه لا يرضى لعباده الكفر فخصوا ذلك بأنه لا يرضاه لعباده المؤمنين وأما الكافرين فقد رضيه منه ولذلك لما فستروه بالاراده الكونيه او قالوا ان الله لا يرضى لعباده الكفره فهو لم يقع بارادته سبحانه كذلك الطريقين هما الجبريه والقداريه الجبريه كالاشاعره والقداريه كالأشاعر المعتزله وقعوا بسبب تفسير الرضا بما تفسروه به في امور باطله تفضيح كما ذكرنا والا يرضى لعباده الكفر فقال الاشاعره الذين يقرون بان كل شيء وقع باراده الله اراده لا شبيه للخير والشر تشمل كل ما يوجد من خير او شر ولكنهم لا يفرقون بين الاراده وبين المحبه والرضا لانهم يؤولون المحبه والرضا الى ايه اراده فقالوا رضي لعباده الكافرين الكفر فانه اراده قوه ايه منهم هذا باطل الايه تقول انا يرضى لعباده الكفر والله سبحانه وتعالى ما رضي من احد ان يقصر بالله ولا يعذل الله ف هذا التفكير الباطل الذي فطروه وجعلوه راضيا بالكفر بكفر الكافرين وبالتالي هدموا اعظم مسائل الدين ان يحب الانسان في الله ويود الله تبعا لمحبه الله وبغضه عز وجل فالذي لا شك فيه ان رضا الله عبر المحبه تابعه لارادته الشرعيه الله عز وجل لا يرضى اما اطاعه شرعا ولا يلزم من كونه راضيا شيئا ولم يرضى شيئا اخر ان يكون عادا ايضا المرضي خارجا ارادته الكونيه وخرج ارادته الشرعيه اما انه واقع بمشيئته فهذا امر اخر هو نعم لا يرضى وقدر ورونه سبحانه وتعالى هو عز وجل لا يحب وخلقه سبحانه وتعالى كابليس ف لانه لما فسروا المحبه بالاراده قالوا هو اللي يحب الكفر من الكفر هذا ولا هذا لا اضبط يعني شيء يمكن يختار واجر هؤلاء الى ان يعني يصححوا الباطل لان الله راضيه ولا, ولا والاباحيه منهم قالوا بحربه الاديان ونحو ذلك لان الله راضيه من كل انسان بذل تفسير رضا بذلك باطل والاخرون لما فسروا الرضا بالاراده الكونيه ايضا وكان اصلهم انه لا يعني يقع شيء باراده الله من المعاصي والكفر باراده الله بل هي غراده العباد اخرجوا الكفره والفسوق نساء ان يكون واقعا باراده سبحان الله وقالوا ترى انه لا يرضى اذا لم يخلقه وهذا باطل وشرك اصلا في الربوبيه ولا اعوذ بالله فلا يرضى لعباد القفص الرضى تابع لإرادة الصراعية فهو لا يأمر به ولا يرضاه إلى وقعه ويكره ممن وقع منه ولا يحبه سبحانه وتعالى ويرضى الشكر من عباده جميعا سبحانه وتعالى ولكنه قدر عدم مدود الشكر من بعض العباد لأن مفتدة وقوعه لأن هناك مفتدة من وقوعه منهم وهناك مصلحة محبوبة لله أذن من جانب آخر في عدم وقوعه منهم الله أعلى وعلم ولا يرضى بإباده معنى ان ان, الل إن الله عز وجل قدره بذلك يقول لك ليه ربنا راضيه لا يرضى بذلك وقدره كما اذا كان غيرك مقدر لا لا يرضى بها وقدره للمصالح والحكم سبحانه وتعالى وهي في الحقيقه الحكم دي مردها الى مرضيات ومحبوبات اخرى لله عز وجل لا يمكن ان توجد الا من خلال هذا الامر المكروه غير المرضي اولا لو مثلا ورد لي ابليس نفسه مصبوط لله عز وجل مبروض لله سبحانه وتعالى وفي اعماله وكذا ولكن وجود ابليس ترتب عليه انواع امور مرضيه لله وان يخالفه اهل الايمان ويشكروا لله عز وجل رغم انه يامرهم بالكفر ويطيعون الله رغم انه يامرهم بالمعاصي ويؤمنون رغم انه يامرهم بالجهود والانكار وما ذلك ووجود الجهاد في سبيل الذي يحبه الله و الثبات أمام أعداء الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الطاعات والمحبوبات والأمور المرضية لله التي ترتبت على هذا الأمر المسخوط والله عز وجل له الحمد على كل حال يقول وكقوله تعالى استخد الله عليهم وكقوله كره الله مرعاثهم الصخط والكراهية من صفات الرب عز وجل لمن اتحق ذلك صلى الله عليه وفي العبادهم خالدون هؤلاء الذين تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووالوا الكافرين قال لو ان الذين كفروا ذكروا يعني استنى هخش اجيبوها كده لوحدها وكان هم بيدروا على شيء اقتصاد لكن اللي ينبغي ان احنا نختم بيه ان نذكر نعيم شمان هم الذين صلى الله عليه قال الله سبحانه وتعالى لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تنهى عنهم munkar تفعلونه لئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لئس ما قدمت لهم انفسهم ان تخيط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كان هنا بالله والنبي وما انزل اليهم لاتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لأن أصحط الله عز وجل بموالتهم الكفاء وتركيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعوذ بالله عن عبد أن يفر من صفة الله سبحانه وتعالى ويعوذ برضاه من صفته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج أي منافقين المنافقون لو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا لأ له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لما ركبه الله دعاهم الم يامرهم عز وجل بالانباع والخروج في سبيل الله اليسنا نقول ان الله يرضى من جميع عباده الطاعه اريت خروجهم طاعه نقول خروجهم على اي صفه خروجهم على صفه الاخلاص والطاعه ولكن علم الله عز وجل بانه مصبه اذرا ان هؤلاء لو خرجوا ما خرجوا طاعه بل خرجوا نفاقا ورياء ما خرجوا اخلاصا لله سبحانه وتعالى الخروج المحبوب لله اقدر الله والخروج طاعه واخلاصا ونصيحه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء ما خرجوا الا لو خرج احد منهم الا اراده ليفتدي المسلمين لو خرجوا فيكم ماذا لكم الا خباله ولا اوضعوا في لكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماهون لهم والله عليم بالظالمين كره كره الله هذا النوع من الانباع ما احب الله انبعاثا بهذه الصوره ولاجل ما تضمنه من المفاسد في خروجهم في صف المؤمنين ثبته الله عز وجل وامرهم امرا كونيا بان يقعدوا مع القائدين ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم في قيل خوض مع القائدين استعوذ بالله من ذلك وكقوله تعالى في اليهود غضب الله عليهم تخرجها في الممتحنة دي فيها نظر لأن في الممتحنة ليس في جهود ها صحة كده ألم ترى إلي الذين تبلوا قوما غضب الله عليهم <تصفيق> تخرج دا <ده> بعيد <بقيت>. <تصفيق> النسخ اللي فيها الممتحنة <تصفيق> تخرج دا <ده> مش طفل <تصفيق> المجدلة ألم ترى إلي الذين تبلوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون اليهود غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لانهم تتابعوا على تكذيب الانبياء وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فباءوا بغضب على غضب عالم حق واعرب عن يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم ثم بعد ذلك يحاربونه اعظم المحاربه فهم اهل الغضب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم دينا كده احنا بننوش بصفه الغضب لله عز وجل في قراءه الفاتحه كل يوم 17 اتعرض على الحق لابد ان افتح ده نقول دين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فما الذي غاضب على اليوم الله عز وجل سبحانه وتعالى غاضب عليهم والغضب يليق بجلاله بيقول اهل البدعه بيقول لك قولوا ايه الغضب فوران دم القلب وعند الغضب انا باجي اتعرف يطلع انت عايز ده كلام غلط اصلا طبا مهانا. وحيث في الانسان ولا دم القلب بيفور ولا حاجه ما بيحصلش من دم القلب الفوري يقول لك هو بيعرفوه كده عشان ييجوا عايز ايه يقولوا ايه قولوا هذا امر لا يجوز في حق الله فيجب ان نوول ايه الصفه وانا ذلك نور الغضب اراده الايقاع وانا والله يعني هم اخطوا في حتى معرفه كيفيه الغضب في حق الانسان هو حتى لو اضعت عقد الانترنت ليه مفهوم وحقيقته مجهوله على التمام والكمال يعني ايه اللي بيحصل في نفس الانسان ساعه الغضب حاجات كثيره جدا قد يلقطه بعضها وقد لاقطه دي من الاخر فكيفيته في عقل المخلوق نفسه فيها نوع من الايه من الغموم فبالاوله ايه اللي بيحصل في عقله ده substances وايه الكيمويات اللي بتخرب فيه يعرفوا بعضها وما يعرفوش كثير جدا فاولا واوله ان يكونوا زاهرين بحقيقه ونظم الرب سبحانه وتعالى قال تعالى في ناتي قتل النفس المحرمة ومن يقت المؤمنا متعمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم هذا جزاؤه إلا أن يمنع من ذلك مانع كان يموت على التوحيد إن مات على التوحيد من منع من هذا الجزاء فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه او وكذا من قتل مؤمنا بايمان فهو اولى الناس بهذا العقاب ومن قتل مؤمنا لاجر ايمانه فهو كافر وهذا بالله الا من ائت عنه وقال تعالى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هاد هنا ذكر الغضب يعني ليس كصفه مضاف الى الله عز وجل وهذا أدل على أن من أعظم أسماء بالله الطغيان وليأوذ بالله تجاوز الفدوت فيما رزقنا الله عز جل من نعمه فإذا تجاوز العبد حده فيما أنعو الله عليه هذا يجري عليه عقاب الله سبحانه وتعالى وأشد ذلك أن يغضب الله عز جل عليه بل أنواع العقوبات الأخرى إنما هي لأجل أن الله غضب عليه سبحانه وتعالى نعوذ بالله من غضبه وعقابه كما يذهب إليه الرغبي فقد هوى هوى انحدر ابر و سقط في جهنم والعزم وتقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء قال تعالى فستكتبها الذين يصدقون وياتون الذكاء والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الامي الله عز وجل جعل رحمته تسع كل شيء ولكنه يكتب الثابته المستقره المستمره الى يعني ما شاء الى الى الى, إلى الابد لعباده المتقين المؤمنين واما ان كل شيء ناله من رحمه الله سبحانه وتعالى فنعم فكل شيء قد رحم رحمته وعذره واسعته كل شيء ولكن الرحمه التامه الثابته المستقره المستمره انما تكون جوا قياما للمتقين فكقوله ربنا وسعت كل شيء الرحمه والعلم سبحانه وتعالى كما علم كل شيء فقد رحم كل شيء وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه هو عز وجل الذي اوجب ذلك على نفسه ما اوجبه عليه العباد كتب على نفسه سبحانه وتعالى وقوله وهو الغفور الرحيم الله عز وجل لا يغفر للعباد باسمه الغفور صفته مغفرته للذنوب والمغفره تتم مع اللقاء فالله يستر ذنوب عباده ويعطي لهم اثار هذه الذنوب الموجبه لذلك هو الرحيم وهذه خصوصيه بإباده المؤمنين خصهم سبحانه وتعالى برحمه منه عز وجل خصهم برحمته في ان وفقهم للايمان ولذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما في حين قال ورحمتي وافتت كل شيء فالرحمه العامه شامله لنا ووالديه وكل من في الله عز وجل مرحوم لاني بذلك انه تناله رحمه الله لا يلزم ان لا يعذب بعد ذلك وكذا رحمتي سبقت غضبي ليس معناه انه يزول الغضب بالكليه او ان هناك من ان الكفره لا جد وانه تناله الرحمه بعد ذلك هذا كلام باطل بل هو قد روحي فلم لم يعرفوا لامه الله عز وجل وما قبلوا رحمته المهداه ولا امنوا برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حل عليهم غضب الله واستقر عليهم البلاء والرحمه العامه في كونهم لم يعذبوا الا بذنوب حاصله ايضا فبمعنى أنهم لا يعذبون أوم القيامة إلا بما جمت إبيهم إلا بما كسبوا ولكن من ضمن ما كسبوه إضلال من أضلوه وفتنة من فتنوه أما اسم الرحيم فهو خاص بإباده المؤمنين وقوله فبما رحمة من الله دمت لهم وهذه الرحمات الموجودة في الدنيا أثر من اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفة الرحمة ولأنه الرحمن سبحانه وتعالى فهو يحب الراحمين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فبما رحمة من الله لنت لهم هذه رحمة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام رحم بها رحمة زائدة صار بها أليع الخلق فبما رحمة من الله لنت لهم لرب الله المؤمن ولو كنت فظا غليظ القلب لم تنفض حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشكرهم فقال تعالى وهو القوي الكو... وهو القوي فقال مصنفك قوله وهو القوي العزيز اتفقت القوه وصفه العزه وقوله ان ليس فباذتك لاغوي انهم اجمعين ويمكن ان ليس تتميغه في مقام التقرير والاثبات فهو يعلم عزه الله سبحانه وتعالى قال تعالى سبحان ربك رب العذة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هنا ما اضفت الصفة رب العذة الرب الموصوف بالعذة سبحانه وتعالى فنذى نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيد وا له الحق اثبت نفسي الامر سبحانه وتعالى على كمال الاسماء والصفات سبحان ربيك رب العزه اما نسفونا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكقوله الله نور السماوات والارض وهذه الايه الكريمه بمعنى الله هادي اهل الكنوز الارض ومنور السماوات والارض سبحانه وتعالى جائل النور لهما وهذا من اسماء الله الحسنى نور السماوات الارض لكن نفهمه بهذا المعنى الذي اشترطه ابن تيميه ومن اسماءه عز وجل النور سبحانه وتعالى لكن تفسير نور السماوات الارض انهما جاء النور فيهما ويلزم من ذلك اثبات صفه النور له عز وجل وذلك من ادله كثيره واشرقت الارض بنور ربها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لا احرقت سبوحات وجهه اي انوار وجهه من انتهى اليه بصره الخلق السبوحات الانوار وهذه صفته عز وجل القائمه به واما ما في السماوات وما في الارض من النور المخلوق فهو ليس بصفه رب عز وجل لكنه اثر من اعاده الصفه ببعد كما نقول الرحمه التي في قلوب العباد التي يجعلها سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من خلقه حتى ترفع بها الدابة تحافرها عن ونبيها فتراهم بها الحلال فهذه رحمة من آفار رحمة إذن من آفار صفة الرحمة فالله سبحانه وتعالى خلق الرحمة لأنه هو الرحمة الرحيم سبحانه وتعالى انا اقول الله عز وجل جعل النور في السماوات والارض لانه سبحانه وتعالى له صفه النور ومن افاض صفاته قدرته النور خلق النور في هذا الوجود كما انه يستحيل ان يكون خالقا للحياه وهو ليس حي من هو الحي سبحانه وتعالى وهو المحيي الذي خلق الحياه للبشر وللكائنات الاحياء وهكذا لماذا نفسر الله هو مصدر هذا، هل ترى تاويله؟ لا،, لا. غير ذلك يأتونه فاستدلوا الاعتقاد، يعني واحد يقول ان نور الستار ارجع لنور الموجود ده هو ربنا، ان ربنا منتشر في الوجود زي نور ما موجود، نعوذ بالله هذا نور مخلوق ما نعرفه كسفه من طبقات الاشياء، كنور الشمس ونور القمر ونور المطبخ، والله وحده الخالق لنور في هذه الاشياء كلها سبحانه وتعالى. وهكذا فسروا فاستدلوا فكدا ما دلت عليه الايه من قوله تبارك وتعالى مثل نور له كمشكاه فيها مصباح فهذا مثل نور له في قلب العبد المؤمن وهو ما يخلقه الله عز وجل في قلبه منه وهذه هذا النور هو اعظم نور القلوب هذا نور الذي في السماوات وفي الارض اذا كنا ذكرنا النور الذي تشهده العيون من لوازم او ان نقول من اثار نوريه سبحانه وتعالى فاعظم منه واهم واعظم اثرا النور الذي يجعله الله عز وجل في قلوب اوليائه وانبيائه هو سبحانه وتعالى يجعله في قلوب من انواع الهدايه والمعرفه ما لا يعلمه الا هو سبحانه واسماء الله نور ما تسمي الله ولا كنت تفكروا صح زي هادي الهادي من اسماء الله اه هادي اهل استواء الارض مش كده فنور السماوات الله ونور الارض يعني منور السماوات والارض ايوه اسم اثناء الله اسم نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض جائل النور في السماوات والارض الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور جعل خلق الظلمات والنور حمد عبد وكقوله تعالى إن الله عزيز من انتقام بخصفة العزة وانتقام الله سبحانه وتعالى من آذائه ومنتقم وردت إن من المجلسين منتقمون وردت عزيز من انتقام أي من آذائه عز وجل فهي وردت مخصصة بمجلد تحق الانتقام نجول النقمة به الغضب والكراهية والصفق منه سبحانه وتعالى وذلك مستلزم للعقاب قال تعالى ان من المجرمين منتقمون فالله ينتقم منهم ينذر بهم سخطه ايضا وقوله تعالى فلما اتفونا انتقمنا منهم الاسف ويطلق على معنيين احدهما صحيح يعني صحيح في عقل الله عز وجل وهو المقصود جل الايه وهو الغضب فلما اتفونا فلما اغضبونا ويطلق على معنى الحزن كما قال تعالى ولما رجع موسى الى قومه اظبانه اسف يبقى اظبانه معروفه فاسف ده اظبانه بقى فيبقى اسف معناه ايه حزين الله عز وجل من صفاتيه الحزن سبحانه وتعالى لان مرده الى يعني نقص في الانسان الحزن ده مرده الى النقص والعجز او يعني انا هو ده لك صفات النقص والله عز وجل منزله في الامم فلما اسفون فلما اغضبون انتقم في سبط الغضب او الاتف ونستغفر الانتقام وقوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن يسيب وهذه سبق شرطها في اول مقدمه الكتاب بثفة الملك لله عز وجلاله الدوس المنزه عن كل نقص سلام الذي سلم من كل نقص معين المؤمن الذي آمن عبادهم من أن يظلمهم آمن أوليائه سبحانه وتعالى والمؤمن المصدق صدق نفته وصدق رسله المهيمن الرقيب الشهيد العديد الذي لا يمانع ولا يغالب وأمره نافد سبحانه وتعالى الجبار الذي جبر كل كثير بما كيف شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء والجبار بمعنى الذي خلق في قلوب عباده ما اراد وجعلهم يفعلونه سبحانه وتعالى جبر القلوب على على خطاطها شقيها وسعيدها جعل بمعنى خلق في القلوب الاراده التي شاء سبحانه وتعالى المتكبر الذي له الجبرياء او الجبر بالحكم سبحان الله عمر் ش pojaw قوله تعالى ملك الناس الله له صفة الملك والملك الملك بمعنى انه يملیکهم سبحان و تعالى والملك هو الذي يأمرهم وينهاهم ويصدع لهم عز وجل وقوله قل اللهم ملك الملك الله ملك الملك سبحانه وتعالى ملك الملك فكل ملك في الدنيا فهو له عز وجل يملیکه إن شاء أعطاه لمن أراد وإن شاء منعه سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنذيء الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء خير هذه كلها صفات أفعال الله عذب الذي يؤتي ملك من يشاء وينذيءه ممن يشاء ويذمى ما شاء ويدل ما شاء سبحانه عز وجل بطاعته ولا يذلنا بمعصيته بيادك الخير خير ينتظر منه ويرجى منه العز والدل قيل ايوا الشر ولكن التؤدب مع الله عز وجل ان يقال بيادك الخير اي يرجى منه سبحانه وتعالى ان مقام مقام رجاء لذلك قال بيادك الخير انك على كل شيء قدير الشر ليس اليه سبحانه وتعالى لا تقرب به اليه ولا ينسب اليه على انه يفعله عز وجل بل يخلقه تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تُولِجُ تُدْخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ حَتَّى يَطُولَ هَذَا وَيَقْصُرَ هَذَا وَكَذَلِكَ بِالنَّاسِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الْحَيُّ يعني كل ما يظهر يعني ما أشياء. لو الأشياء لو صفات حياه كالأشياء النباتات اللي تاخذ من الأرض وما يخلق الله عز الله من الناس بعضين من بعض وكذلك يخرج المؤمن من الكف المؤمن حي والمي والكف الميت وتخرج الميت من الحي الأشياء الميتة التي تخرج من الإنسان ولا يستطيع أن يخلقها وأن يحييها الله سبحانه وتعالى يخرج الميت من الحي أجزاء مننا تكون ميتة كأرى رفضنا وأجزاءنا التي تموت كل يوم مننا وكذلك هو سبحانه وتعالى يخرج الاشياء يذع الاشياء تموت بعد حياتها الله عز وجل يخرج ايضا الكافر من المؤمن ويرزق من تشاء بيه. وقال تعالى هو الذي خلق كل شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينها وذكرها لاثبات ان الله عز وجل شيء يقصد من اخبر بذلك من استلف فقال هو شيء لك الاشياء بمعنى له وجود لان كلمه لا شيء بمعنى الايه ان عدم فالله شيء بمعنى له ايه وجود قل اي شيء اكبر شهدا قل الله فالله اكبر شيء شهدا وقد يقال انه قول الله شهيد بيننا يعني كلمه شيء ليست صفه مد واثبات الورود ثابت من غير هذا المعنى والله اعلم لكن استلف اشتد بها بهذه الطريقه كما ذكرت وقوله ت او قوله هذا هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء يبقى صفه الخلق له سبحانه وتعالى اثبات ان صفه فعل تتعلق بزمن معين حيث ذكر عز وجل انه خلق ستار بسيط في 6 ايام اذا يعني كل يوم فيها وقع فيه شيء من الايه من صفات الافعال متعلقه بزمن يجعلها الى ساعده كما عرضوا على الماء اثبات صفه العلو لان اثبات العرش يقتضي الارتفاع عليه قد ذكر سبحانه وتعالى كما ذكر استواءه على عرشه في موضع تعديده كما سبقت وقال تعالى وما نتنذر إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وذلك إذا صفة الملك له عز وجل وكذا نسل صفة النسيان عنه سبحانه وتعالى وقوله تعالى أب عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بسم الله الغفور وسم الرحيم اشبات صفات المغفره والرحمه وقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول للعنا سبحانه وتعالى وان احبال على عباده لا اله الا هو اليه المصي وقوله والله يقبض ويبسط له القبض والبسط في ارزاق العباد يقبض بما من شاء فيضيق الرزق على عباده ويبسط لمن شاء فيوسعه عليه فاقبض ما شاء من قلوب عباده فيجعلها منقبضه لا تقبل على الخير ولا تحب ويبسط في ذلك لمن شاء حتى يجعل عبد مقبلا على الايمان والعلم والطاع وحبا لها وينبسط قلبه مستريقا بها وقال تعالى ونقلب اسئلهها ابصارهم كما لم يمنوا به اول مره الله عز وجل يقلب قلوب العباد يقلب قلوب الكافرين حتى ترى الحق باطلا ويعلم الله لماذا وقع ذلك لانهم كفروا به اول مره اولما جاءهم لم يؤمنوا به عندما طبق لهم في اول الامر لم يؤمنوا به وقال تعالى وهو شديد المحال شديد الاخر من العقاب شديد المكر بمن كفر فحتى يعاقبه سبحانه وتعالى شديد الاخر في العقوبه قال وهي ذلك من ايات الاسماء والصفات صفات ذاته تعالى وصفات افعليه الفرق بين الذات صفات الذات وصفات الافعال باستقراء الكتاب والسنه ويقول ان هناك صفات كمالها لا تتعلق بمشيئه الله وهناك صفات تتعلق بمشيئه الله سبحانه فصفات الافعال هي التي تتعلق بمشيئته قد وجد وخطت وصفات الذات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته كمالها التي لا تتعلق بالقدره والمشيئه كان قياء والعلم و الوحدانيه فلا تقول اليس قادرا ان ينقسم او ان يلد او ان يموت هذا كلام بعض الناس هذه متعلقه بالقدره ولا بالمشيئه هي القدره من لوازم الحياه القدره من لوازم العرض فكيف تجعل الموت معلقا على القدره والمشيئه اذا شاء ان يخلق مثله خلق مثله كلام الباطل الجاهل ده اللي بيقوله كده طبعا في خايفه تقول ذاته ده ده كلام اللي بيقولوا كده اهل غران وجه ولا يعذ بالله لانه كيف يخلق مثل مثله هذا غير مخلوق ثونه واحد احد لا مثل له بصفته تيه هتقولش بقى هو قادر ولا اذا شاء أن يخلق مثله خلق مثله زي ما النصارى بيقولوا ولا اهل الجهل بيقولوا لا هذا لا يقال لماذا لان كونه الواحد احد صمد لا مثيل له لا, لا كف ولا لا ند له صفه تيه له عزدا لا تتعلق بالمشيئه ولا تتعلق بالقدره القدره من لوازم ذلك من اللوازم دي اصل ما يصحش هو ده الكلام ده متناقض انت ترفض انت اصلا انا بقول لك هل يقدر ان يخلق مثله تقول له هو أصلا فيه مثله حتى يمكن أ... يبقى إزداء كلامه تناقض إزداء يبقى مثله أو ده مخلوق في نفس الوقت يبقى إزداء مخلوق مثله ده إنت بتحط كلامة رصت ده مدامة بعض وتحبه على الناس ولا أبو الله ولذلك رفض هذا السؤال انه سؤال باطل سؤال مستحيل متراقد ازاي يبقى مخلوق غير مخلوق كيف اقدر ان اخلق غير مخلوق ايه انا اخد كلامه وخلاص ولا اعوذ بالله انه هذه طريقه المتكلمين الباطله ولا اعوذ بالله صفات العقول لغرض مخصوص من صفات الافعال هي التي تتعلق بالمشيئه صفات الذات لا تتعلق بالمشيئه هذا فيه ما ذكره وفيه كفايه في بيان كثير من اسماء وصفات التي وردت في القران العظيم سوف اذكر بعد الجمله فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انا زي ما نعرفه ايه يا اخواننا ان طلب الدعاء لمريضه وطلب الدعاء لمغضوبين امم ها ايز جيرى احسن ها أحلى. ها, أحلى. ها. أحلى. ايوه كويس جيره إلا في الاوله او نافذه ركامات كده في المستشفى فيما يخص ايه ولده يريده <تصفيق> <إلا إلا> هو انت ذكر صلى لما راحوا الاعمى وقال له والله لي فقال يا شيخ اتورت يا شيخ اعط الله لك فاستط بيكون افضل مش كده و واد هو, هو. طب الدعاء للمسلمين المرضى المسلمين بقى زي ما انا قرات لكم تبدا تدعي له هو شو ده طلب اذا اصلا ينافي التوكل لان هو شفت اصل بيه بل هذا امر بالمعروف اشرح كان قالنا بسم الله ما نستعين وان ينفع الله في الايه فليفعل فالامر ده اذا كان هو بيطلب دعاء لجميع المرضى المسلمين يبقى الامر ده مشروع ويتابع ان شاء الله هو كده هو كده يقول لذكرتم أن خوط النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأصوات وأزمانها في باز قرآه الدليل على جالك من الصحاب المقالة تم تمية أهدت أحسن قراءة منها صلى الله عليه وسلم وفي أدلة والصريحة في تفضيل بعض الصحابة لا في فضل بعض الصحابة أما تجيب تفضيلها على صوت رسول الله تنم لما تعمل لي ما دعوش بجي لكن تفضيلها أن لها فضل يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أحب أن يسمعها وقال من احب ان يسمع قراءه غضا كما انذ في الاخراء قالات انه منعم ورحمه ذلك اوقات ابي موسى قال لقدوز هذا نظام المزائل دول لكن في تفضيل على اقراءات النبي عليه الصلاه والسلام فما استمعت احد احسن قراءه منه وعليكم السلام طيب شوفوا الكلام انتم ما كنتم بس كفايه يعني مما لقدناه النهارده بيقول قال لي احد الاخوه لا يجوز ان نقول اطفي النور او النور طفى لان نور اسم من اسماء الله, الله الحسنى ونور لا يوصف ولا ينقطع ما ده نتيجه الخلل في الفهم احنا قالوا نور اللي اقطع نور المخلوق نور الكهرباء مش كده ولما قلنا الالف واللام دي للعهد مش كده هو ليه يعملها على ان هي عه معهود اخر اصلا الله عز وجل لو انصهرت على الالف واللام دي مش معناها ان هو خلاص بقى ايه بقى كل الف ولام موصوف بيها النور ده هو ربنا نور نور نور هو والله عدوجت لا النور اللي قطع مش نور ربنا نور مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وليس صفه ذاته عز وجل ها النصارى بيقولوا ام النور اه النقطة دي الاعتقاد النصارى فيه بقى شرك ليه لانهم بيعتقدوا ان المسيح هو ربنا فهو النور بقى فهي ام النور يعني ام ربنا تعالى الله عن قرينهم كبير يا قوم الظالمين لان قالوا فيها للعهد عهد اللي هو ايه النور المعهود عندنا نور الكهرباء ماشي صح يا ايها يا قول يا صوت المنتقم وهي يقول تعالى يا ايها الذين امنوا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يلس من اخره كمان الكفار والخلفاء هي في اليهود وفي الكفار أصلا الله أعلم وهي الأظهر أنها في الكفار ويجريك برضو تخريجها في المجادلة أولا وأصلا التخريج على فكرة من مش من أصل الكتاب تخريجات الموجودة في الآيات مش من أصل الكتاب مثل نوره كمشكات فيها مسباح ده نور مخلوق ولا نور صفا ده نور مخلوق له في قلب العبد المؤمن نور الإيمان الذي يجعله الله عزيزي في قلب العبد المؤمن استلاف كلهم يعني لا اعلم اختلافا في ان تفسير مثل الولي كما ستن فيها بصرا ان هو نور الايمان في القلب في قلب العبد المؤمن يجبر احد يدخل على حق حياتي بتهديدي ووالدي بترك المنزل هو صادق في ادعاء الحكم في ذلك هذا هذا ليس باجبار مين راح يدير المنزل ابوه اللي هيدير المنزل يسير المنزل هلجع له صح هو اللي هيدير المنزل يسير المنزل هذا ليس بادراسه الا انه يدعو يعني يكون كده صفته ان هو ضعيف لدرجه ان هو ايه غير قادر على الكسب هيجوع بره خلينيه بره وهو غير قادر على الكسب هيجوع او هيعرق لكن مجرد في كمان بيت ناس والله عافا عليها هو دي تبقى ايه يعني او نقوله كده عزم متعدي اتعودوا على الامر ده لوش هو انت في الاول عشان مش متعودين فما قاليش ان في واحد لما جيت الناس رحبت بيه قوي يعني ايه لو ولادك ادخوا وكان لكن أي واحد عبر 5 نيلك يوجد أزمة أثناء ما ملتح وحصلت مشكلة وبعدين عدتنا الحكاة فهتعدي إن شاء الله ربط بعيدا ان الرحمة أصل من آثار الرحمة لله سبحانه وتعالى والحديث الذي يقول إن الله جعل رحمة مائة جز ما هي دي نحن هو دا اللي بنقول عليه وعديث الرحمة مائة جز خلق الله رحمة مائة جز دي رحمة ليه مخلوكة من آثار عبده الرحمة للرحمة العالية الرحمن الرحيم فخلق الرحمة في الخلق سبحانه وتعالى قد دخل السنة والسائيل دائما الجنة رحمة قال الجنة أنت رحمتي أثر من أثر رحمة مش إن الجنة دي صفة الله القائمة بي أردت الجنة دي مخلوقة خلق الله الجنة سبحانه وتعالى وسمها إيه رحمة لأنها رحمة مخلوقة ما سأل الله عز وجل أن يهدينا ويفبتنا على الحق أنه وفلنا أجمعين نحن وكاتب هزير بثالة وسائل الحظة تودعنا بقى ايه حكم الدعاء ده طلب الدعاء الاخر بيقول ترجعوا لنا بانتم الحاضرين باليداء والثبات على الحق والمنخره ها مستحد ده عشان بنعمل نقول الاخره على ماذا بشكل تام تماما ها ها ها الاول يترك على ماذا بشكل تام تماما لكن الراجل ان هو ايه طب ايه الدليل هل اكتشف دي كمان ايوه ايوه قايس القواعد صح ان وقاله مروه لا يستغنى المضاف <تصفيق> الى الله المفروض المحاضره التاليه المضاف الى الله اما عين <تصفيق> واما <إيه؟ تصفيق> ده غلطه <تصفيق> معنى قلنا اما عين فانا ذاتها او ايه او ما العين يبقى دي اضافه مخلوقه دي بس نوعين اضافه تشريف اضافه ايه ملكيه لكن طالما عين قامت ذاتها وموجوده زي كده زي عيسى روح الله عاين اضيفها دي لله عز وجل اسميها روحها مضافه الى الله جبريد روح الله فسمعيها روحا مضافه الجديد ايه كائن ماشي كده عبد من عباد الله سبحانه وتعالى بيت الله ناقه الله دي كلها اعيان فاضيفها دي لله ارض الله دي اضافه الى دي ملكيه اما ناقه الله في اضافه ايه تثنيه المضاف الى الله المعنى اقول لكم يا الله اذا كان هذا المعنى طبعا ما فيش معنى بيقوم بنفس تعريف ذاته المعنى ما فيش معنى بيقوم لوحده لابد المعنى ده يقوم بشيء ماشي غنى فهذا المعنى المضاف الى الله اما ان يقوم بغير الله او ان يقوم بالله عز وجل فاذا كان يقوم بغير الله ده المرض اضيف الى الله تكريما للعبد تشريفا للعبد للعب. ان ربنا قال يا ابن ادم ما اردت فلم تطعني طعمتك فلم تطعني فهذا المعنى مع المرض هل قام بالله عز وجل ام قام بعبد الله قام بعبد الله مين اللي اتصف به هذه الصفه مين للعبد ورايت انه صفه من الرب فهذا لا يكون من صفات الله سبحانه طب ايه الدليل انه قام بالعبد انه يقول كيف اعدك انت رب العالمين قال الم تعلم ان عبد فلان مريض فرمت عهده فده قلنا معنى اضيفه الى الله قد قام بغيره قلنا اتبعه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يبقى العباد حيحل في هذا الظل والظل لها يكون على أرض الأحشر عشان يتغلل فيه دعباد يبقى ده هذا ليس من صفات الله إن الصفات البلاد ليست محلة للمخلوقات وإنما تقوم به أنزل جل صفاته فإذا كان الأمر كذلك فكان هذا الظل المنفق إلى الله تشريف في هذا الظل وهو ظل عرشه سبحانه وتعالى كورد فبات أخرى وأما إذا كان هذا المعنى يقوم بالله الرحمه والعلم والحياه والقدره قلت ان والله عزته الله قدره الله حياه الله فهذه اضافه الى ذات رب تقوم بها بما عاد تقوم الاذن هذه اضافه بتزار. هل يجوز ان نقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسطه بين الخلق وبين الله تعالى في التبليغ وغير ان الوساطه لا يرزقها ابدا هو رسول بين الله وبين خلقه في التبليغ إيه غيره بقى دي ما ده في فطوره في غيره دي المتحدث انت ماذا تقصد بغيره هو واسطه بين الخلق وبين الله الشفاعه يوم القيامه يشفع لهم عند الله عز وجل فلا بد ان يغير هذا الامر الصافره قلنا الجبريه القدريه الغلاه في اثبات الجبر في صفه الربه بيقولوا هما الاثنين متفقين في ان الاراده هو الاراده الكونيه لكن الجبريه بيدعوا ان ربنا راضي الكفر قال يا لله ويادوا الجبريه يقولوا لم يرده فهو لم يخلقه واودى رغم عنه هنا يقولوا وكلهما ايه باطل الله لم يرضى الكفر وهو قد خلقه يجي يسال ليه خلقه ولا ارضاه بحكم بديهي قد الله ورود الكافرين لما تطلع عليه المصادر حكى العديد لكن ده مثال المفسده المتكرره على شكل الكافرين اذا شكروا اقول اصلا لو كل الخلق شكروا ماشي كده لو كل الخلق شكروا ولم يكفروا بالله سبحانه وتعالى اما كيف يولد الجهاد كيف نود الصبر على البلاء مش هيه ده فيه بلاء هذه ايامات يحب الله ظهور اثار اسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى حق لا حصر عزيز ذو انتقام اثر فعال لما يريد اثر هذه الصفات والاسماء الحسنى في الوجود حتى يزداد العباد ايمانا وحبا وتعظيما لله عز وجل والله يا اخي انت تشوف كده فرعون لما غرق دلوقتي تقول ان الحكمه كانت تقتضي انه يغفر ويغرق ويحتطين اللي حصل ده وتعرف عظمه ربنا وتؤمن بيه اعظم الايمان وتشهد ثمر التوكل عليه ولا تركن يؤمنك احسن اللي حصل هو ايه هو هو مقتضى حكمه الله سبحانه وتعالى لا يعني ما حدش اختارها ربنا ويقول كده لان اللي بيحط كده يقول طب كان ليه ربنا ما كان يعملها غير كده انت مالك انت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون متاكد ان هو دائر خيط وتامل بعد ما حصل كده هتلاقي ان اللي حصل ده ما كانش بقى سيدنا موسى لا سيدنا موسى ولا كان يعني المؤمن الف عمر بقى بقول الف عمر ولا كان فرعون بقى امام يدعو الى النار عبر الاذمنه يوم يبقى طريق مسدود كده يوم انت تبقى تعبان في مجاهده تسافر عون واذافر عون وانت عشان تاخد ثواب باذن الله تبارك تعالى عشان يزداد ايمانك وتوكلك على الله مر كنت تجد الحاجات دي ازاي فانت انت متتصور كون يتم بغير غير ذلك كده كان بال الوضع يتم غير ذلك ربنا خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور خلق الليل والنهار والذكر والانثى واستعشات سبحانه وتعالى امم مش الظاهر منعاد ما هو لو كان كده ما بقاش كان ما بقاش كده بقى كده يعني عايز واحد يفترق ان الكون يخلو من الايه من من الكفر ومن عدم الشكر ويخلو من الفساد كله يبقى كله صلاح نقولوا نقول ما يسرخش كده الكونو كده اصل في الجمله قال لي عبد المعين اخذ تقاليدنا ما رفضت اما اتف فعل لازم انا حدد او إن رفض طب ما احنا ما ما اظنش ان في اختلاف في فقلنا قلنا اتفونا بمعنى ايه اخذونا اه لا انت ما فهمتش المقصود. المقصود لان هي استفدامتي ب... المعنى ان هو اسفون بمعنى احزنونا اني مثلا يقول ايه اسفني المصيبه التي في وقعت في اسفني بمعنى احزنني <تصفيق> هذا الامر <تصفيق> لا يقع في لحظه برضه يعني اسف بمعنى احزن لا ماشي كده اسف بمعنى غضب لان الحزن ليس من صفات لا اما الغضب ايه من الصفات <تصفيق> ماذا عن من يقول عليك الله بقادر على أن تحدث المحاب التي يحبوها ويلدوها دون أن يولد الصبت تولد مثلا كما قلت لك الصبت محب الله لا يمكن أن تولد إلا بلوده هو رب العزل أراد ذلك دي أقولنا بيقول هو فعل ليس الله قادر هو قادر سبحانه وتعالى على ان تحدث المحاب بس مش هتحذف المحاب دي اللي هي الجهاز مثلا اللي هي الصبر على اغيه الكفره دي لوحدها محبوبه لله سبحانه وتعالى فانت هتقول لي ازاي بتقدر تحصل الصبر على اغيه الكفره من غير ما نرجع للاستلام المتناقض تاني مش كده ها انت خد الشهداء ازاي شهداء قصدوا في, في سبيل الله اللي هيقتلهم في سبيل الله عشان بيقولوا في سبيل لا بيقولوا يبقى يتاثروا من غير ما ايه يقتلوهم ولا دي لحد يقتلوهم كافر عشان عشان يطوقوه في سبيل لا عشان يجهدوا في سبيل جهدوا مين من غير ما يكون في قوه قدامهم فانت هتفترض ازاي وجود هذه الاشياء دي اشياء ربنا خلقها كده مت متلازمه متلازمه مع بعضها هو خلقها كذلك سبحانه وتعالى كل دي من باب الافتراضات مش غيره استراح على الله عز وجل واحد بيقول يعني كان يبقى احسن يبقى كده فقال ده في مره تحدث عنه انه لا مدخل للاجماع في الامور الغيبيه كيفات صفات الله اكبر جل تكفات الله لانه لا تاتق لنا بذلك لكن هندركا كرسي قلنا انه موضع قديم من العرش باجماع اهل السنه هل هذا اجماع ده اعنص ام لا انا اقول ده كلام اصلا ابن عباس وهذا مما لا يقال من قبل ايه الراي فله حكم المرفوض طبعا الاجماع ده بيبقى على انا انا مش متذكر انا قلت الاجماع بس قلت لقول انا قلت ده قول ابن عباس قلت انا رساله النقد الاجماع دي انا ما رشش خش ده بس كتابه الايمان دي كلمه, كلمة ما ما مش المعنى غلط لا المعنى ده خط فعلا ان ان القرصين موضع الايه القدمه الكلمه دي من نقل المعنى الاجابه بنقلا فكيف الجمع بين لا والنشله قلنا بناء على نص القطعه وقلنا النص اللي هو قلنا عليه كقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب الاني شربت تقرب منه ذراعا ومن تقرب من ذراع تقرب منه لا ماذا مشترك بين الحديث وايه ان تقربه تعالى من الهي تقرب حقيقي بما يليق بجلاله سبحانه وهو على عرشه لما انت كيف ولا تمثيل كما هو معلوم ذهب بعض الناس لأن قوله تعالى أتيته وارولا يرز به سرعة قبول الله تعالى وإكبالها العبد المتقرب إليه المتوجه في قلبه وجوده وأن مجازات الله تعالى للعامل أكمل من عمل العامل علما ذهب إليه لأن الله تعالى قال وَمَا أَتَنِي يَمْسِي ومن المعلوم أن المتقرب لله عدد له طلب للوصول إليه يتقرب المسي تارى كذب المساجد للحج ويتقرب بالركوع تارى والسلود تارى قال فزي كان كذلك كما الحديث بيقوله مجلذات الله تعالى العبد على العمل وان ما انصدق في الاقتداء على الله وان كان بطيئا ده ذهب الله تعالى باكمل من عمله وافضل ورياض يكون خاطر الحديث الظاهر اللفظ بالقدر الشرعيه المفهوم ذاته هل كده التفسيران متعارض من فكرت الثاني ثاني ترتب على الاول هو صح كده انا تفسيري الثاني وترتب على الاول استنتاج وتركه وهو في الحديقه ثاني يعني هذا من باب المجاز هذا كلام حقه ما فيش تعارض بين الاثنين ان شاء الله توكل هل اسم منتقم من اسماء الله سبحانه وتعالى ام انه ذم ط قام فوردت إن منتقم اننا مجرمين ومنتقم فهو الله منتقم بس ما مجرمين قال الله منتقم من المجرمين اشهد يبقى من اسماء الله انه منتقم من المجرمين الذي يسب الذنب انت فاهم الشرف الصلاه الذي يتشهد لابد ان يتوب الى الله من الذنب يتشهد ندما على